كالمهر وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذن ببنيه وصاعبته وأخيه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 أَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُطْعِيدٍ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ يَعْزِين أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن مَّآءٍ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوخين فذرهم يقوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون